الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنشرع ان شاء الله عز وجل في بسط بعض مسائل المعاملات المالية المعاصرة التي يكثر دورانها بين الناس ويعظم السؤال عنها ولعلنا نبدأ ببعض صور بيع التقسيط ولا شك أيها الإخوة أن البيع يقتضي مثمنا وهو السلعة وثمنا وهو القيمة لتلك السلعة وبالمناسبة يا إخوة للفائد العلمية لأن هذا يذكر في كتب الفقهاء إذا قيل قيمة السلعة فهذا له معنى وإذا قيل ثمن السلعة فهذا له معنى فثمن السلعة في لسان الفقهاء هو ما يتفق عليه الطرفان البائع والمشتري مثلا هذه سيارة اتفقت معك على ان اشتريها منك بخمسة الاف واتفقنا على هذا ثمن هذه السيارة خمسة الاف اما قيمة السلعة فهو ثمنها في السوق عند النفس وقد يكون أعلى من ثمن السلعة وقد يكون أقل مثلاً هذه السيارة التي اشتريتها منك بخمسة آلاف قد تباع في السوق بسبعة آلاف فقيمتها سبعة آلاف وتمنها خمسة آلاف وهذا له فائدة فقهية فإن الفقهاء أحياناً في مسألة رد المبيع أو مسألة تلفه مع فساد البيع أو نحو ذلك أحيانا يقول له الثمن وحيانا يقول له القيمة إذا قال له الثمن يعني ما اتفق عليه. إذا قالوا له القيمة يعني قيمتها في السوق إذن الأصل في ثمن السلعة أن يكون حالا دفعة واحدة يدفع عند العقد كاملا هذا الاصل ولذلك اذا كان العقد مطلقا فانه يقتضي تسليم الثمن كاملا عند تمام العقد اذا كان العقد مطلقا يعني لم يشترط فيه شرط حول الثمن فانه يقتضي تسليم الثمن كاملا حالا عند تمام العقد بعتك سيارتي هذه بخمسة آلاف وقلت قبلت وتم العقد يجب عليك أن تسلمني الثمن كاملا خمسة آلاف عند تمام العقد فهذا هو الأصل لكن قد يتفق المتبايعان على تأجيل الثمن يعني على تأخير الثمن عن تمام العقد إلى مدة وهذا له صورتان الصورة الأولى أن يتفق على تأجيل الثمن مدة معلومة دفعة واحدة أن يتفق على تأجيل الثمن مدة معلومة يعني إلى أجل معلوم دفعة واحدة وهذا الأصل فيه الجواز ولا إشكال ما لم يكن من باب بيع الدين بالدين قال مثلا اشتريت منك هذا الكتاب بمئة درهم على ان ادفع لك المئة اخر الشهر وقال قبلت اتفق هنا على تاجيل دفع الثمن الى اخر الشهر دفعه واحده وهذا جائز والاصل فيه بيع السلم وبيع السلم عكس تأجيل الثمن تؤجل السلع ويقدم الثمن وهذا لا اشكال فيه ويترتب على هذا أنه يجب على المشتري تسليم الثمن كاملا عند الأجل وله أن يتصرف في السلعة كما يشاء ولو قبل أجل دفع الثمن ما لم يشترط عليه خلاف ذلك هذه مسألة مهمة اشتريت مني سيارة بخمسة آلاف على أن تدفع الخمسة آلاف بعد ثلاثة أشهر يجب عليك إذا حل الأجل أن تدفع الثمن ولا يجوز أن تماطل والتأخير من غير إعسار ظلم ولك ان تتصرف في السيارة بعد تمام العقد أنت لما دفعت الثمن لك أن تبيع السيارة ولك أن تهبها ولك أن تغير فيها ما شئت ما لم يشترط عليك خلاف ذلك فإن اشترط فهذا باب أخر والصورة الثانية أن يتفق على تأجيل الثمن أقصاطا منجمة على مدد معلومة أن يتفق على تأجيل الثمن أقصاطا منجمة على مدد معلومه الان عمل الناس على كل شهر تقسط على الاشهر فيقسط ثمن السلعه على الاشهر وهذا هو ما يعرف ببيع التقسيط وهذا عند اهل العلم نوعان النوع الاول اللا يكون للتأجيل أثر في ثمن السلعة ألا يكون للتأجيل أثر في ثمن السلعة كيف لا يكون للتأجيل أثر هذه السلعة بخمس آلاف سواء دفعتها الآن أو قصتها الثمن خمسة ألف إن قصتها قصتناها على الأشهر وهذا لا إشكال فيه ولا يكاد يكون فيه خلاف بل يكاد أن يكون الاتفاق على جوازه لانه ليس فيه سوى تقسيط الثمن لا يوجد شيء اخر وما ذكر من خلاف فيه في الحقيقه ضعيف جدا والنوع الثاني طبعا يترتب على هذا النوع أنه يجب على المشتري أن يسلم الثمن مقسطا في أجله ولا يحل له التأخير إلا بسبب شرعي كالإعسام وأنه يجوز له التصرف في السلعة كما يشاء ما لم يشترط عليه خلاف ذلك والنوع الثاني أن يكون للتأجيل أثر في ثمن السلعة أن يكون للتأجيل أثر في ثمن السلعة وهذا هو الذي يقع كثيرا في بيع ما بل يكاد يكون هو الموجود في الواقع كان أقول لك مثلا بيعني سيارتك هذه فتقول ابيعك بخمسة الاف فاقول لك لكني لا استطيع ان ادفعها حالة اريدها مؤجلة على اقصاد في كل شهر اعطيك كذا فتقول لا اذا بسبعة الاف لانك ستؤخر وتؤجل الثمن وهذا في باب المساومة ليس في العقد فهنا كان للتأجيل أثر في الثمن فبعض الثمن ما سببه سببه التأجيل ولو لم يوجد التأجيل لسقط هذا البعض فهذه المسألة قد اختلف فيها العلماء فجمهور العلماء من المتقدمين والمتأخرين على جواز هذا البيع جمهور العلماء من المتقدمين والمتأخرين على جواز هذا البيع وأن بيع التقصيط الذي له أثر في الثمن جائز لا حرج فيه ويدل ذلك أمور الأمر الأول أنه الأصل فالأصل في المعاملات الجواز والأصل في الشروط الجواز والصحة كما قدمنا في الدورة الأولى فالأصل في المعاملات الجواز والأصل في الشروط الجواز والصحة وهذا شرط والأمر الثاني أن هذا البيع يحقق التيسير الذي تقوم عليه الشريعة بلا مانع شرعي ما كل الناس يستطيع أن يشتري بثمن حال وأصحاب السلع لا يبذلون السلع بثمن مؤجل بدون أن تقول لهم مصلحة فجوازه فيه تيسير على الناس الذين يريدون شراء هذه السلع من غير مانع شرعي ويدل للجواز أيضا أن هذا مقتضى العدل مقتضى العدل كيف مقتضى العدل قالوا يا إخوة لأن البائع يتضرر بتأجيل الثمن لأن البائع يتضرر بتأجيل الثمن فمن العدل أن يأخذ مقابل ذلك ما يرفع هذا الضرر هذه واضحه يا اخوه الآن إذا بعتك سيارتي بخمس آلاف إذا أعطيتني الخمس آلاف فانا اتصرف بها قد اشتري بها شيئا اخر واربح وان تفع بها لكن اذا اجلت فانا ساتضرر من هذا التاجيل فمن العدل ان اخذ مقابلا لهذا يرفع هذا الضرر ويدل الجواز ايضا ان التقسيط مع زيادة الثمن من أجل الأجل فيه مصلحة للطرفين. أما المشتري فينتفع بتقسيط الثمن عليه، بتقسيط الثمن عليه. ولا شك أن التقسيط أرفق بالمشتري من الدفع. كامل حالا كامل المبلغ كما ينتفع بأنه يشتري ما لا يستطيع أن يشتريه بغير التقصيد ينتفع بأنه يشتري ما لا يستطيع أن يشتريه بغير التقصيد يعني بعض الناس ما يستطيع أن يشتري أرضا بثمن حال لا يستطيع أن يشتري عقارا بثمن حال ولو بقي مئة سنة لا يستطيع لكنه بالتقسيط يستطيع أن يشتري هذا العقار فهو ينتفع بهذا وينتفع كذلك بالاستفادة من ماله مدة الأجل فالمال عنده يستطيع ان يشتري به شيئا ويربح فهو ينتفع بالمال مده الاجل كما انه ينتفع بالسلعه مده الاجل ولربما اخرج من غلتها ما يساوي قيمتها الان مثلا بعض اصحاب التكاسي تكاسي الاجره يشترون السياره بالتقسيط على خمس سنين وعشر سنين ثم يعملون بهذه السياره في الاجره في حمل الناس ربما خلال الخمس سنوات يحصل من اجرتها ما يساوي قيمتها فهو ينتفع اعني المشتري واما البائع فينتفع بزياده ثمن السلعه فبدلا من ان يبيع بخمسه الاف مثلا يبيع بسبعه الاف والشريعه جاءت بجلب المصالح ويشهد لقول الجمهور اصل شرعي وهو السلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم والمعلوم أيها الإخوة أن السلف من حكمه الاستفادة من جهة الثمن الآن لو جئتني تريد أن تشتري مني مئة صاع أرز مئة صاع أرز أقول لك مثلا بألف مئة صاع أرز بألف لكن لو قلت لي أشتري منك مئة صاع أرس إلى أجل معلوم هو ستة أشهر فأني أخفف من القيمة وأقول لك بثمانمئة لأن هذا التخفيف مقابل الأجل والشاهد من هذا أن السلم يدل على أن للأجل أثرا في القيمة رفعا أو تخفيفا، فقالوا هذا أصل يدل على أن الأجل له أثر فهو يشهد للجواز وذهب بعض أهل العلم نسب لبعض أهل العلم هكذا ونسب لعلي بن الحسين وبعض العلماء المعاصرين إلى حرمة هذا البيع إلى حرمة هذا البيع لماذا قالوا قياسا على الربى قياسا على ربى الجاهليه فان ربى الجاهليه محرم بالاجماع ما صوره ربى الجاهليه يا اخوه صوره ربى الجاهليه ان يقرضه مالا الى اجل فإذا حل الأجل قال له تدفع أو تزيد يعني أزيد لك في الأجل وتزيد في المال فهنا قالوا زيادة في الدين مقابل الأجل وهنا زيادة في مسألتنا زيادة في الثمن من أجل الأجل قالوا إذن نقيسوا بيع التقسيط في هذه الصورة على ربا الجاهلية بجامع الزيادة في المال من أجل الأجل الزيادة في المال من أجل الأجل وأجيب عن هذا بانه قياس مع الفارق وأول هذا الفارق أو أول هذه الفروق أن الربا في باب الديون وأن مسألتنا في باب البيوع وفرق بين البابين فرق بين باب الدين المبني على الارفاق وبين باب البيوع المبني على المعاوضة المبني على المعاوضة ففرق بين البابين والفرق الثاني أن الزيادة في رب الجاهلية ظلم أن الزيادة في ربا الجاهليه ظلم تخالف أحكام الشريعة أما الزيادة في بيع التقصيد فعدل ولا يجوز أن يقاس العدل على الظلم العدل كما ذكرنا في أدلة الجوات والفرق الثالث أن الزيادة في ربا الجاهلية عارضة أما الزيادة في بيع التقصيد فأصلية يعني الزيادة في ربا الجاهليه متى تكون تكون عند العقد لا تكون عند الاجل اما الزياده في بيع التقسيط فانها تكون اصليه في الثمن الثمن هكذا ما دام انه مؤجل فهو هكذا واما الدليل الثاني للمانعين المحرمين فهو قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة وبيع التقسيط من باب البيعتين في بيعة من باب البيعتين في بيعة كيف من باب البيعتين في بيعة قال والغالب أن البائع يعرض على المشتري سعرين ثمنين. يعرض ثمنا للسلعة بدون تأجيل ويعرض ثمنا للسلعة بالتأجيل فهذه بيعتان لسلعة واحدة إن كنت تشتري حالا فهذه بخمس آلاف إن كنت تشتري بالتقسيط فهذه بسبعة آلاف قالوا السلعة واحدة وعليها بيعان إذن هذا من باب بيعتين في بيعة والجواب أن هذا من باب المساومة أعني ذكر السعرين وليس من باب البيع فالبيع هو العقد وليس المساومة ليس ما قبل العقد ألا ترى معي يا أخي أنك تذهب إلى البائع فتقول مثلا بيعني هذه السلعة بمئة فيقول لك لا أبيعها بمئتين فتقول لا أشتريها منك بمئة وعشرة فيقول لا بمئة وتسعين فتقول أنت لا بمئة وخمسين وربما قال بمائه وستين فكم من ثمن ذكر هنا وهذا جائز بالاجماع ولم يقل احد من اهل العلم ان هذا من باب البيعتين في بيعه فكذلك في مسالتنا وانما يكون بيع التقسيط الذي نتكلم عنه من باب, بيع البيعتين من باب البيعتين في بيعة واحدة إذا وقع العقد من غير تحديد لكونه حالا أو مؤجلا ذهب إلى معرض السيارات وقال عندنا عرضان عرض للثمن الحال وعرض للثمن المؤجل فقال اشتريت وتم العقد طيب الآن تم العقد على البيع الحال او البيع المؤجل لم يوضح هنا يكون من باب البيعتين في بيعة فله او كسهما او الربا أما في مسألتنا فتلك مساومة وليست من باب البيعتين في بيعة ومما يتعلق ببيع التقسيط في المعاملات المالية المعاصرة ما يسمى في عمليات البنوك وشركات التمويل اليوم ببيع المرابحة للآمر بالشراء يقولون هذا بيع مرابحة وقد يقولون بيع مرابحة للآمر بالشراء وقد يقولون بيع مواعدة وقد يقولون بيع مواعدة وقبل أن نتكلم عن هذه الصور المعاصرة أقول ان الفقهاء يذكرون في كتبهم بيع المرابحة لكنهم لا يعنون هذه الصور لأن بعض طلاب العلم قد يقرأ كلام الفقهاء عن بيع المرابحة ويسمع تسمية المعاصرين لهذه البيوع ببيع المرابحة فيظن هذا هذا وليس كذلك بيع المرابحة يا إخوة عند الفقهاء هو البيع على الربح كيف البيع على الربح يقول أبيعك سيارتي هذه برأس مالي وهو أربعة آلاف وربح وهو ألف يكون المجموع خمسة آلاف أربعة آلاف رأس المال وألف هو الربح هذا بيع المرابحة عند الفقهاء فإذا نص على الربح كاملا مع رأس المال فهذا جائز مثل المثال الذي ذكرته. واذا نسب الربح الى بعض راس المال فهذا جائز وكره بعض السلف مثاله يقول ابيعك سيارتي هذه التي اشتريتها ب 4000 على أن أربح في كل ألف مئة أبيعك سيارتي هذه التي اشتريتها بأربعة آلاف على أن أربح في كل ألف مئة إذن بكم أربع آلاف واربعمائة بأربع آلاف واربعمائة ما الفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة الفرق أنه نص هنالك على الثمن كاملا الرأس مال أربع آلاف والربح ألف أما هنا فنوسب الربح إلى بعض الثمن كرهه بعض السلف ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يكره هذا أما إذا لم ينص على رأس المال أو لم ينص على الربح فهذا لا يجوز للجهالة قال بيعك سيارة هذه برأس مالي وربح ألف أبيعك سيارة هذه برأس مالي وبربح ألف طيب كم رأس المال يمكن خمسة يمكن ستة لم يعلم عند العقد فهذه جهالة فهذه جهالة او يقول ابيعك السيارة برأس مالي وهو اربع الاف وبربح طيب هذا الربح كم لم يحدد هذه جهالة هذا بيع المرابحة في كتب الفقهاء اما بيع المرابحه في كلام المعاصرين الذي يسمى ببيع المرابحه للامر بالشراء فمعناه ان يطلب المشتري من البائع سلعة لا يملكها البائع على أن يشتريها منه بالتقسيط، أن يطلب المشتري من البائع سلعة لا يملكها البائع على أن يشتريها المشتري منه بالتقسيط بغض النظر عن قصده المشتري هل يريد السلعة او يريد ثمن السلعة هو الان يذهب الى البائع ويطلب من البائع شراء مثلا سيارة هذه السيارة لا يملكها البائع فيقول له انا ساشتريها منك بالتقسيط. فيذهب البائع فيشتريها من السوق لان المشتري امره في الحقيقه ليبيعها عليه بالتقصير وهذه لها عند الفقهاء المعاصرين صورتان الصورة الأولى أن يقع البيع بين المشتري والبائع قبل أن يملك البائع السلعة أن يقع البيع بين المشتري والبائع قبل أن يملك البائع السلعة إما أن يقع البيع كاملا وإما أن يقع الالزام بالبيع كيف أن يقع البيع كاملا؟ يذهب شخص إلى البنك ويقول أنا أريد سيارة أو أريد بيتا هو كذا وكذا وكذا وكذا بكم تبيعونني هذه السيارة أو هذا البيت البنك لا يملك فيقول نبيعك بكذا مقصط على عشر سنين على عشرين سنة والاقساط هكذا ويقول قبلت ويتم العقد وتتم المكاتبه ثم يذهب البنك يشتري السيارة او يشتري البيت فهنا تم البيع بين المشتري والبنك قبل ان يشتري البنك السلعة او يقع الالزام ولو لم يقع عقد البيع كاملا ووقوع الإزام له صور منها أن يدفع المشتري بعض الثمن أن يدفع المشتري بعض الثمن فيقول البنك طيب أن تريد أن تشتري السيارة ونحن نستطيع أن نشتريها لك لكن أنت يمكن ما تشتري وذلك الآن ادفع خمسة في هذا نوع من أنواع الإنزام أو يؤمر بالتوقيع على كمبيالة بالثمن يقول نوقع على ورقه بالثمن حتى نضمن انك لا تترك السلعه فاذا اشترينا السلعه ودفعت لنا الثمن اعطيناك الكمبياله فهذا الزام و في هذه الصورة تكاد تتفق كلمة الفقهاء المعاصرين على حرمة هذا البيع وأنه لا يجوز لأن البائع يبيع مالا يملك ولا يجوز شرعا ان يبيع البائع ما لا يملك وان يربح فيما لم يضمن فان قال قائل كيف يضمن البنك أن المشتري يشتري السلعة قلنا لا يجوز أن يضمن البنك أن المشتري يشتري السلعة وإلا كان من باب ربح مالا يضمن فإن قال قائل إن البنك قد يشتري السلعة وتبقى عنده إذن. قلوا اذا هذا في ما على البنك مثلا لأن البنك قد يشتري السيارة ثم يأتي الشخص ولا ولا يشتريها منهم فيتبرر البنك. قلنا إن هذا هو الأصل في التجارة أن من يفعل للربح لا بد أن يكون معرضا للخسارة هذا الأصل في التجارة أن تشتريت السلعة رجاء أن تربح فيها وقد تخسر فهذا لا يخالف اصول البيوع ثم إن هناك مخرجا شرعيا وهو أن يشتري البنك أو الجهة السلعة بشرط الخيار وهذا جائز فيشتري السيارة مثلا بشرط الخيار خمسة أيام فإذا اشتراها العميل المشتري سقط الخيار وتم العقد وإذا لم يشتريها العميل المشتري فللبنك أن يعيدها إلى صاحبها بشرط الخيار بشرط الخيار وهذا ليس خاصا بالتعامل مع البنك أو الشركات حتى في التعامل بين الأفراد يمكن أن يقع هذا طبعا في هذه الصورة ذهب بعض المعاصرين إلى جواز هذا البيع بفجة الحاجة وأن الحاجة داعية لهذا والحاجة تنزل منزلة الضرورة والضرورات تبيح المحظورات وهذا طبعا غلط لأنه إباحة المحظور للضرورة لها شروط فضلا عن مسألة الحاجة وهذه ليست متوافرة هنا والصورة الثانية أن تكون المبايعة بين المشتري والبائع بعد ان يملك البائع السلعه ملكا تاما مستقرا ويكون ما قبل البيع وعدا غير ملزم يكون ما قبل البيع وعدا غير ملزم عندما يذهب المشتري مثلا الى البنك ويقول انا اريد ان اشتري منكم سياره بالتقسيط كذا وكذا وكذا وكذا هذا وعد غير ملزم ولكن العقد يقع بعد ان يشتري البنك السلعه فيشتري منهم وان شاء لم يشتري وهذا له حالتان الحاله الاولى ان يكون مقصود المشتري السلعه أن يكون مقصود المشتري السلعة أنا أريد سيارة وأريد ان اقتني السيارة فأذهب إلى البنك وأقول لهم أنا أريد أن أشتري السيارة بالتقسيط، والبنك لا يملك السيارة ولا يحصل بيني وبينهم أي التزام ويذهب البنك ويشتري السيارة ثم يقول لي يا سليمان السيارة عندنا ومملوكه هل تريد؟ فاقول نعم أريد أن أشتريها وأنا أقصد السيارة أريد السيارة أريد السلعة وهنا الذي عليه جمهور العلماء ان هذا جائز لانه بيع صحيح لا يوجد ما يمنعه شرعا وذهب بعض العلماء وكلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقتضيه أن هذا البيع لا يجوز أن هذا البيع لا يجوز لأنه ذريعة إلى الربا، لأن البائع ما اشترى السلعة إلا من أجل المشتري وأن المشتري سيشتري بزيادة كأنه هؤلاء يقولون هل للبائع غرض في السلعة غير الثمن الذي يريده من المشتري الجواب أنه لا غرض له سوى الثمن هو يريد هذا الثمن الزائد فيقولون إذن هذا من ذرائع الرباء لأن حقيقته أنه مال بمال مع زيادة لكن هذا القول مرجوح والله أعلم والراجح هو قول الجمهور وأن هذا جائز لأن البيع بيع حقيقي وأما عرض المشتري فهذا هو الأصل في الأسواق أن المشترين يعرضون على التجار وأن التجار يوفرون للناس ما يطلبون وأما الحالة الثانية فهي أن يكون غرض المشتري المال وليس السلعة أن يكون غرض المشتري المال وليس السلعة فالمشتري الذي سيشتري بالتقسيط لا يريد السلعة ولكن يريد المال مثال إنسان يبني بيته ونضب المال الذي في يده فيريد مالا فذهب الى البنك وقال انا اريد ان اشتري منكم ثلاث سيارات بالتقسيط ثلاث سيارات بالتقسيط ما مراده من السيارات ان يركبها مراده ان يبيعها ليحصل المال فمراده المال فاشترى البنك السيارات ثم باعها عليه بعد أن اشتراها ثم هو باعها في السوق وأخذ المال هذه صورة الحالة الثانية وهنا جمهور العلماء على جواز هذا جمهور العلماء على جواز هذا لأنه بيع صحيح لا يوجد فيه ما يمنع وقصد المشتري المال ليس مبطلا قصد المشتري المال ليس مبطلا فكونه يقصد المال هذا ليس مبطلا ما دام أن البيع صحيح والسلعة حقيقية وذهب بعض أهل العلم وهو مقتضى كلام بعض المالكيه ورأي شيخ الإسلام ابن تيمية ورأي شيخ الإسلام ابن القيم ورأي الشيخ ابن عتيمين رحم الله الجميع ذهبوا إلى أن هذا البيع لا يجوز. قالوا لأن هذا البيع حيلة على الربا. فبدل مثلا من أن يقرضه البنك مئة ألف. ب وعشرين الفا جعلت السلعه في الوسط فقالوا هذا من ذرائع الربا ويجب سد هذه الذرائع لان الربا محرم تحريما مغلظا فيجب سد هذه الذرائع والصحيح قول الجمهور ان هذا البيع جائز لان البيع صحيح والسلعه موجوده مملوكه تباع وتشترى لكن ننبه هنا الى امور الامر الاول انه لا بد ان تكون السلعه مملوكه للبنك او شركه التمويل ملكا حقيقيا وليس دعوى ليس دعوة. هناك تلاعب في الأسواق الآن السلعه الواحدة تباع على ألف شخص في وقت واحد وربما أن البنك له فروع وكل فرع عنده شهاده شراء السياره والسياره واحدة في عشر فروع تباع في لحظه واحده ولا شك ان هذا تحايل وكذب ويجعل البيع محرما فلا بد من ان يكون الملك صحيحا والأمر الثاني لا بد أن تكون السلعة معلومة للمشتري لا بد أن تكون السلعة معلومة للمشتري حتى يكون البيع مقصودا صحيحا بعض الناس الآن يأتون إلينا ويقول أنا عملت مع البنك يسمونه قرض وهو ليس قرضك اجريت قرضا مع البنك كيف صنعت قال اشتريت منهم سلعه وكذا طيب ما هي السلعه التي اشتريت قال والله ما ادري يمكن سياره يمكن اسمنت يمكن خشب ما ادري هذا لا يجوز لانه يشترط في صحه الثمن في صحة البيع ان تكون السلعه معلومه وهذا المشتري لا يدري ما الذي اشتراه هل اشترى خشبا او اشترى سياره لا يدري فهذا لا يجوز ويجب تنبيه الناس على هذا الامر والضابط الثالث أن تكون السلعة موجودة حقيقة لا متخيلة فإن بعض البنوك تبيع للناس سلعا تدعي أنها تملكها ولا وجود لهذه السلع وإذا سئلوا عن هذه السلع قالوا في دولة أخرى في دولة أخرى وهذا مثال لها وهذا لا يجوز فإنه سبب لتلاعب البنوك بهذه البيور فلا بد من أن تكون السلعة موجودة ثم هل يجوز أن يبيعها البنك عن المشتري هذا سيتينا إن شاء الله فيما يسمى بالتورق المنظم أو ما يسميه بعضهم بالتورق المركب هذه إن شاء الله المسألة سنبحثها في درس الغد بحول الله وقوته اذا هذا البيع جائز ولو كان مراد الإنسان أن يحصل هذا المال هذه خلاصة الصور المتعلقة ببيع التقصير من جهتي. المرابحه بيع المرابحه للامر بالشراء ولها علاقه بالتورق سنتكلم عنه ان شاء الله ومما يتعلق ببيع التقسيط في معاملاتنا المعاصره ما يسمى بالتقسيط والرهن ما يسمى بالتقصيط والرهن وهذا له صور الصوره الاولى ان يبيع البائع السلعه للمشتري بالتقسيط ويشترط ان يرهن شيئا من املاكه حتى يتم السداد ان يبيع البائع المشتري سلعه بالتقسيط ويشترط البائع على المشتري ان يرهن شيئا من املاكه حتى يتم السداد ولا يستفيد البنك من هذا المرهول يعني مثلا شخص جاء الى البنك وقال انا أريد أن أشتري السياره بالتقسيط. قالوا له أنت لست موظفا فليس هناك ضمان للوفاء فنحن نشترط عليك أن ترهن عندنا مثلا عقارا لك بحيث أنك إذا لم تسدد نبيع الرهن ونستوفي حقنا وهذا جائز وهو الرهن الأصلي الذي هو توثقة دين بعين توثقة دين بعين فهنا البنك مثلا رهن عقارا عنده ولا يستفيد منه شيئا لكن فائدته أن المشتري إذا لم يدفع يباع الرهن ويستوفى منه الثمن الصورة الثانية أن يبيع البائع السلعة للمشتري بثمن يدفع المشتري بعضه حالا أو مقسطا ويرهن البائع شيئا من أملاك المشتري مدة معلومة ويأخذ غلة ذلك الرهن ليكون وفاء بباقي الثمن شخص جاء إلى البنك يريد أن يشتري عقارا هذا العقار قيمته خمس مليون الاقتطاع من راتبه لا يكفي ليغطي هذا الثمن فيقول له البنك مثلا نحن نستطيع أن نأخذ من راتبك ثلاثة آلاف في كل شهر ثلاثة الاف كل شهر فهذا نتفق عليه نأخذ منك من راتبك من كل شهر ثلاثة الاف ولكن هذا لا يكفي للثمن فترهن عندنا عمارتك وهذه العمارة لها غلة غلة أجره مثلا تؤجر هذه العمارة لأجرة فيقول ترهن عندنا العمارة عشرين سنة ونحن ناخذ غلة هذه العمارة هذه المدة وهذه الصورة لا تجوز لأن الثمن يكون مجهولا في الحقيقة لاحظوا معي يا أخو الصورة البيت بخمسة ملايين البيت بخمسة ملايين هذا من حيث الأصل لا تستطيع أن تدفع هذه الخمسة الملايين لا حالا ولا بالتقصير ولكن تستطيع أن تدفع بعضه بالتقصير الشهري فيقولون طيب نوافق ولكن ارهن عندنا عمارتك لمدة عشرين سنة ونحن نأخذ غلة هذه العمارة الى عشرين سنه بعد عشرين سنه نفك الرهن طيب كم هذه الغله غير معلوم ممكن تغل العماره اكثر من الثمن وممكن تغل اقل من الثمن فهذه جهاله تقتضي المنع والصوره الثالثه والذي انتبهوا لها لان قريبة من الثانيه من وجه نعم ايها الاخوه الصوره الثالثه من صور التقسيط مع الرهن ان يبيع البائع السلعه للمشتري بالتقسيط لكن المشتري لا يستطيع أن يدفع الاقساط على المعتاد فيرهن البائع شيئا من املاك المشتري ويستوفي الاقساط من الغلة إلى أن يغطى الثمن إلى أن يغطى الثمن هنا البائع يبيع السلعة للمشتري بالتقسيط، ولكن المشتري لا يستطيع أن يدفع الثمن بالاقساط المعتادة الاقساط الشهرية فما الحل كما قلنا في نفس الصورة السابقة شخص يريد أن يشتري بيتا بخمس ملايين والاقتطاع الشهري لا يغطي القيمه فيقول له المشتري ارهن عندي عمارتك على ان استوفي الاقساط من غلتها حتى يغطى الثمن الثمن الآن معلوم الثمن الآن معلوم مثل خمس ملايين معروفة لا تزيد ولا تنقص والاستيفاء يكون من غلة هذا المرهون لسداد الأقصاء بمبالغ معلومة سنوية تقول مثلا نأخذ في كل سنة سبعين ألف نأخذ مئة ألف من غلة هذه العمارة طبعا هنا إن زاد شيء من الغلة عن قيمة القصد فإنه يعود إلى المالك يعود إلى المال حتى نغطي الثمن فإذا غطي الثمن فك الرهن واعيد المرهون إلى مالكه هنا الصحيح أن هذه الصورة جائزة بشرط أن يضبط القسط الذي يدفع ويضمن الحق بمعنى لا يكون القسط مفتوحا يقال مثلا في كل سنة نأخذ سبعين ألفا بواقع التقييم للواقع أن هذه العمارة مثلا غلتها مئة ألف فنحن نأخذ سبعين الفا في كل سنه حتى نغطي قيمه السلعه فاذا ضبط القسط بحيث يكون معلوما وضبط الحق بحيث لا يعتدى على المالك فيؤخذ من حقه شيء فهذه الصوره جائزه وهي ما تسمى بالتقسيط مع الرهن العقاري وهذه فيها حل لمساله التقسيط إذا كانت قدرة المشتري لا تسمح باخذ اقساط من مرتبه تغطي الثمن هذه معامله حديثه وبدات بعض البنوك في تطبيقها في صور الرهن مع بيع التقسيط هناك صوره من صور التقسيط مع الرهن العقاري لا تجوز وهي ان البنك يبيع السلعه على المشتري باقساط يدفعها المشتري ويشترط الرهن على المشتري على ان ينتفع بغلته الآن يا إخوة الرهن منفك يقول أبيعك هذه السلعة بمبلغ كذا مقصط على خمسة وعشرين سنة في كل شهر كذا فالاقساط تغطي الثمن ثم يقول البنك أشترق عليك أن ترهن عندي عقارا فهذا رهن ويشترط البنك أن ينتفع بغلة الرهن مدة رهنه، فهذا لا يجوز وهو من الربا. لماذا؟ لأن الذي يأخذه البنك من من الرهن الآن ليس من الثمن. فهذه زياده محرمه وهي من الربا المحرم وهو امر تتعامل به بعض البنوك بقي معنا في الحقيقه مساله طويله تتعلق ببيع التقسيط وهي الاجاره المرتبطة بالتمليك الإجارة المرتبطة بالتمليك وهل سنتكلم عنها إن شاء الله عز وجل الاجاره المرتبطة بالتمليك أمر جديد معاصر استحدثه أصحاب السلع، وذلك أن أصحاب السلع لما وجدوا المشاكل الكثيرة في دفع الاقساط بحثوا عن طريقة لضمان الثمن. فأوجدوا ما يسمى بالإيجار المنتهي بالتمليك طيب ما فائدة هذه الصورة لأنه إذا قيل إنه إيجار فليس للمستأجر أن يتصرف في السلعة السلعه باقيه وانما ينتفع بها فقط فيضمنون ان السلعه موجوده اذا لم يسدد اخذوا السلعه فيقول له مثلا اؤجر عليك هذه السياره باقصاق هي كذا وكذا وكذا في كل شهر تدفع كذا ثم اذا سددت تملك السيارة. بدأ هذا النشاط تجاري بهذه الصورة في أوروبا. ثم انتشر إلى أنحاء العالم حتى الآن دخل فيما يسمى بالبنوك الإسلامية. وهذا ليس على صورة واحدة بل له صور ولكل صورة حكم فمن صوره الإيجار المنتهي بالتمليك بدون ثمن زائد للمبيع كيف يقول أنا اؤجر عليك السيارة خمس سنين على أن تدفع في كل شهر مبلغ كذا واذا استوفيت الأجرة في الخمس سنين تملك السيارة ما يدفع شيئا للملك يكتفى بماذا باقساط الأجرة هذه صورة ولها حكم الصورة الثانية الإيجار المنتهي بالتمليك بحيث يدفع المشتري مبلغا عند التملك يكون ثمنا للسلعة يعني يقول اجرك السيارة لمدة خمس سنين في كل شهر تدفع ألف مثلا ثم بعد انتهاء الأجرة تدفع عشرين الفا وتملك السيارة فقيمة السيارة عشرون الفا هذا إيجار منتهي بالتمليك وهذا أيضا له حكم ومن صور الاجاره المرتبطه بالتمليك أن يؤجره السلعة بأجرة معلومة بأقصاط معلومة ويعده أن يملكه السلعة بعد انتهاء الأجرة ما يملكه يعده بان يملكه السيارة بعد انت... يملكه السلعه بعد انتهاء الاجره اي الاجاره اذا انتهت الاجاره يعد ان يملكه السلعه فهذه ايجاره منتهيه بالوعد بالتمليك وهذا وهذه الصوره لها حالتان الحاله الاولى ان يعده بان يملكه السلعه بثمن معين فهذا وعد وليس بيع وهذه ايضا لها حكم والحاله الثانيه ان يعده بان يهبه السلعه بعد انتهاء الاجاره يقول اجرك السلعه باقساط كذا لمده كذا واعدك ان اهبك السياره مثلا اذا انتهت الاجاره أعدك أن أهبك هبة السيارة إذا انتهت الإجارة فهذه إجارة مع وعد بالهبة وهذه أيضا الصورة لها حكم وسنتكلم عن تصويرها وأحكامها مع بيان الخلاف إن وجد والترجيح ان شاء الله عز وجل في درس الغد بحول الله وقوته ولعلنا نقف هنا ونصلي العشاء ثم نعود إن شاء الله لنجيب عن الأسئلة التي وردت إلى الإخوة والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على نبينا